مع اتفاق جميع انا اتفق التصديق كافر وفقد العمل فاسق فلم يبقى الخلاف الا في التعبير هذه مغالطه اخرى خلاف ليس في التعبير خلاف في الاعتقاد والاختلاف علمي واعتقادي لانه كثير من الأمور الاعتقاديه العلميه لا لا لازم لا تكون عمل ومع ذلك الخلاف العقدي فيها خطير فقال الا لم يبقى خلاف الا في التعبير فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء لكن لا بحيث ينعدم كل من عدمها يبقى الإيمان مع انتفائها طبعا هذا فيه إضاء مغارطة وليس صحيح الإيمان لا يبقى إذا انتفت العمال إذا انتفت العمال بالكلية بمعنى أن صار الإنسان معرض عن جميع عمال الدين فإنه ينتفي إيمانه لأنه يستحيل أن يتصور أن الإنسان عنده أدنى درجة من الإيمان ولا يعمل أي عمل حتى لو يحرك لسانه بذكر الله لا يمكن أن يكون ذلك فإذن أيضا هذه مقالطة لكن نرجع إلى قوله لم يبقى الخلافه للتعبير هذا يرجع إلى ما قاله بعض الناس من أن الخلاف لفظي نعم الخلاف لفظي لكن لا يعني أن ليس وراءه خلاف عقدي نعم الخلاف لفظي عند المرجأ الذين يعظمون الأعمال بمعنى أنهم لم يخلوا بالأعمال لكن من ناحية الاعتقادية العلمية ليس لفظية وإلا فنقول الإمام بأسماء الله وصفاته هل هو أعمال جوارح أو مجرد معرفة قلبية ولسانية مجرد معرفة قلبية ومع ذلك الخلاف فيه قد يصل لكفر فهذه مغالطة قولهم أنه أي خلاف على أمر ليس وراءه عمل يعتبر لفظي هذه مغالطة ليس صحيح لأنه مدام تواترت النصوص لأن الأعمال تدخل في مسمى الإمام فالخلاف ليس لفظية فالخلاف اعتقادي لكن كونه لا يؤثر في الأعمال عند المرجع الذين يعظمون الأعمال ومنه أبو حنيفة رحمه الله هذا صحيح من الناحية العملية لكن هل الدين فقط الناحية العملية أنا أسأل هل الدين فقط الأمر العملية إذن بقت الأمر العلمية والاعتقادية الأمر العلمية والاعتقادية نجد الفرق فيها واضح بين من يقول بأن العمال تدخل في مسلمان وبين يقول أن العمال في لا سيما وأنه فعلا آثار ذلك حتى على السلوك ظاهرة لكن نسلم جدلا أن هناك من أو كثير من المرجع الفقهاء يعظمون العمال من باب أنها شرط أو من باب أنها أوامر لها أوامر شرعية مستقلة ليست أنها من الإيمان لكن ليس كلهم كذلك على أي حال هذا أهم في هذه أو ما في هذا التعليق وأيضا كما قلت ينبغي أن نعرف أنه لا يليد أن يصف أحد من الخلق بأنه العظم هذا لا يليد في الحقيقة فوصف بعض الأحناف هداهم الله للإمام بالحنيفة رحمه الله بأنه الإمام العظم هذه نزعة تقديس جاءتنا العجم ولذلك أغلب الأحناف تعودوا على هذه العبارة واستمرأوها لكن لو أخذوها بميزان الشرع تتورعوا عن إطلاقها والإمام الأعظم ان صح هذا التعبير فإنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ليس غيره, ليس غيره مع أن كلمة الأعظم فيها نظر هذه صيغة موالغة بالتعظيم لا تجوز إلا لله عز وجل والله أعلم وصلنا إلى صفحة 116 في هذا الفصل الذي سيبدأ فيه الشيخ زيادة تفصيل في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان هذا الفصل الذي سنقرأه في الحقيقة يعتبر يعني تحقيق لمذهب السلف بالأدلة لأن الشيخ أجمل ثم سيفصل بالأدلة تحقيق لمذهب السلف بالأدلة وهو, وهو في أن الإيمان لا بد أن يتضمن الأعمال الأعمال جزء من الإيمان وأن الإسلام الذي هو الأعمال يلا يبدا يدخل في مسمى الإيمان الإسلام نفسه داخل مسمى الإيمان ولذلك عبارة الأعمال تدخل في مسمى الإيمان ترادف الإسلام يدخل في مسمى الإيمان هذه فاموة جيدة تفيدكم عبارة أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان يرادفها الإسلام يدخل في مسمى الإيمان لأن الأعمال إذا أطلقت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 قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهر照 ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة أما دخول الأعمال في مسمى الإسلام فهذا متفق عليه المرجعة الذين خالفوا السلف يواحقون علىها متفق على أن العمل تدخل في مسمى الإيمان بل حتى عند المرجئة المتأخرين مرجئة الفقهاء عدى الكرامية والجهمية فإنهم لا يدخلون الأعمال ولا حتى في مسمى الإسلام نسأل الله السلام ولذلك قالوا أن الإيمان هو مجرد المعرفة أما المرجئة المعهودة المشهورة مرجئة الفقهاء فهم يوافقون على أن الأعمال تدخل مسمى الإيمان لكنهم يعني يخالفون السلف في أن الأعمال عندهم لا تستخل في مسمى الإيمان نعم فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله والنصح له ولعباده وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى طبعا هذه المعامل تشمل أمور القلبية وتشمل الأمور الظاهرة إخلاص الدين لله والنصح له ولعباده وسلامه القلب لهم من غش يعني غالبا تبدا من القلب بالاعمال القلبيه وما ذلك تدخل في مسمى وفي اعمال الاسلام الاعمال في مسمى الاسلام كما انها اساسا هي من أساساً هي من مسمى الايمان نعم في مسمى الايمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله وخوف الله سرا وعلانية والرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا واختيار ثلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره وإثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما والمحبة في الله والبغض في الله والعطاء له والمنع له وأن يكون جميع الحركات والسكنات له وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها وإثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم وكثرة الحياء وحسن الخلق ومحبة ما يحبه لنفسه له ومحبة ما يحبه لنفسه لاخوانه المؤمنين ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم والحزن بما يحزنهم ولنذكر بعض النصوص الوارده بذلك تلاحظون ان الشيخ رحمه الله هنا ذكر معاني كثيرة يدخل فيها الأعمال الظاهرة وأعمال الباطنة الأعمال القلبية وأعمال الجوارح وأنها كلها تعني تدخل في مسمى الإيمان ومسمى الإسلام ولذلك الشيخ سرد, سرد نماذج منها ثم الآن سيأتي بالأدلة على أكثر ما سبق ذكره نعم فأما ما ورد في دخوله في اسم الإسلام في مسند الإمام أحمد والنساري عن معاوية بن حيدة قال قلت يا رسول الله بالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به قال الإسلام قلت وما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وفي رواية له قلت وما آية الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهيا لله وتخليت, وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وكل مسلم على مسلم حرام نعم وتخليت يعني تخليت عما سوى الله يعني لا أقصد غير الله أسلمت وجهيا لله مخلصا وتخليت عن ما يخالف ذلك تلاحظون في الحديث أنه ذكر كثيرا من الأعمال القلبية أنها من الإسلام فسر الإسلام بها وكذلك أعمال جواله فقول تسلم قلبك لله هذا من أعمال قلبية ومع ذلك فسر به الإسلام توجه إلى الله عز وجل اللي هو الإخلاص توجه وجهك إلى الله عز وجل المراقبة مراقبة الله التي هي حقيقة التقوى جعلها من الإسلام ثم ذكر الصلاة وآداء الزكاة اللي هي أعمال المعلومة نعم وفي السنن عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بالخيف من منا ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم فأخبر أن هذه الثلاث الخصال في الغل عن قلب المسلم وفي صحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المسلمين أفضل فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخ المسلم فلا يظلمه, فلا يظلمه ولا يخذله ولا يحفره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وأما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان فمثل قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون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 وقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله وخافون إن كنتم مؤمنين وفي صحيح نعم تلاحظون في مجموع مجموعة الآيات أن, أن, أن الإيمان هنا يفسر بالأمور القلبية مثل وجل القلوب وزيادة الإيمان والتوكل على الله عز وجل وفسر أيضا بالأمور العملية مثل الصلاة والإنفاق اللي هو الزكاة وغيره والصدقة فهذا دليل قاطع ظاهر على أن الإيمان يشمل هذه المعاني جميعا ودلالة الآيات ظاهرة ليس فيها تكلف كما أنها دلالة, دلالة, دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص أول تصريح الآية بقوله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان إيمانا هذا تصريح بأن التلاوث الآيات تزيد الإيمان وأن الإيمان معناه يزيد وينقص والأمر الثاني أنه ذكر هذه الأعمال ونعلم أن هذه الأعمال تتفاوت نفس هذه الأعمال تتفاوت والصلاة تختلف من صلاة إلى صلاة ومن مصلي إلى مصلي والصلاة التي يكتمل فيها معنى الخشوع والخبوع والتوجه لله عز وجل صلاة كاملة والصلاة التي ينقص فيها ذلك تنقص وهي من الإيمان فعلى هذا لا شك أن الإيمان كما أنها تدخل فيه الأعمال كذلك يزيد وينقص قطعا بمقتضاء دلالة الآية نعم نعم والرضا والرضا وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له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 طعم الإيمان وحلاوته وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده, من ولده ووالده والناس أجمعين وفي رواية من أهله وماله والناس أجمعين وفي مسند الإمام أحمد عن أبي رزين العقيدي قال قلت يا رسول الله ما الإيمان قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبه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 صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس صمت أو تصدقت وإذا أحسنت استبشر وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل وفيه أيضا عن عمر بن عبسة قال قلت يا رسول الله ما الإسلام قال طيب الكلام وإطعام الطعام قلت ما الإيمان قال الصبر والسماح قلت أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قلت أي الإيمان أفضل؟ قال خلق حسن وقد فسر الحسن البصري الصبرا والسماحة فقال هو الصبر عن محارم الله والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل وفي الترمذي وغيره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة وخرج البزار في مسنده من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقط, فقط طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام وذكر الحديث وفي آخره فقال رجل وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله قال أن يعلم أن الله معه حيث كان وخرجه وخرج أبو داود أول الحديث دون آخره وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان وخرج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد وقال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين, مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي رواية لمسلم المؤمنون كرجل واحد وفي رواية له أيضا المسلمون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وفي مسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يعلم المؤمن لأهل الإيمان كما يعلم الجسد لما في الرأس وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن المؤمن أخ المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه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 وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جاء وخرج الإمام أحمد والترنذي من حديث سهل بن معادن الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله زاد الإمام أحمد وأنكح لله فقد استكمل إيمانه وفي رواية للإمام أحمد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله فقال وماذا يا رسول الله قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وفي رواية له وأن تقول خيرا أو تصمد وفي هذا الحديث أن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان وخرج أيضا من, من حديث عمر بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى وخرج أيضا من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وقال ابن عباس أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعال في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجذي على أهله شيئا خرجه ابن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي أحسنت على أي حال أعود على ما بدأنا به هذه النصوص كلها تدل دلالة ظاهرة وقاطعة على أن الدين يشمل إسلام والإيمان وأن الإسلام والإيمان يدخل فيهما الأعمال القلبية والأعمال الظاهر وأنه لا فرق بين المعنيين إلا عند اجتماع الكلمتين وهذه النصوص التي أورادها الشيخ كلها دلالات على أن الأعمال القلبية تدخل في الإسلام وكذلك الأعمال الظاهرة من باب أولى وأن الأعمال الظاهرة تدخل في الإيمان وأن الأعمال القلبية من باب الأولى وهذا خلاف ما عليه المرجع وهذه النصوص كلها سواء الصحيح منها القطعي الأيات والأحاديث الصحيحة أو ما هو من باب الأثار والأحاديث الضعيفة كلها تدل على هذا المعنى وأورد الشيخ الأحاديث الضعيفة التي ترونها أولا لأنها ربما تكون عنده صحيحة والأمر الثاني أنها أولدت كما هي ومنهج السلف من باب الاعتباد لا من باب الاعتماد لا سيما في باب الأعمال والفضائم فإن الحديث الضعيف لا موافق قائد أصلا شرعيا بل وافق نصوصا أخرى يورد للاعتضات ومع ذلك فإن الضعيف قليل فيما ورد ذكره نسأل الله لجميع التوفيق والسداد والرشاد وقبل أن يطرأ القارئ أحب نشير إلى أننا في الدروس الماضية أخذنا في حديث النعمال والبنيات مساء كثيرة وقواعد عظيمة ثم أيضا حديث جبريل عليه السلام ونحن لا نزال فيه اللي هو حديث ذكر أصول الإيمان وأصول الإسلام والإحسان في الدروس الماضية تم شرح ما يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام ووقفنا على الشق الثالث من حديث جبريل وهو ما يتعلق بالإحسان ثم يستكمل الشق الرابع في درس قادم وهو ما يتعلق بأشراط الساعر لأن حديث جبريل تضمن أربع أمور كبرى في الدين الأمر الأول أركان الإيمان والأمر الثاني أركان الإسلام والأمر الثالث ما يتعلق بالإحسان والأمر الرابع ما يتعلق بأشراف السائل قفنا على صفحة 125 من نسخة محققة الذي فصل قوله أما الإحسان اقرأي شخص الله أبو عمر فضل. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف ابن رجب رحمه الله تعالى فصل وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع تارة مقرونا بالإيمان وتارة مقرونا بالإسلام وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى ليس على الهدف لحظة الأمر قبل أن نخرج إلى التفصيل طبعا الإحسان يقصد به معاني كثيرة ممكن نيجزها إلى معنيين المعنى الأول الإحسان بمعنى الإتقان في الأمور الإتقان وهذا هو المعنى العام للإحسان الإتقان إتقان للأمور سواء يتعلق لأمور الشخص في نفسه في أعماله الطلبية فيما يتعلق بمعاملاته في عبادته في تعامله مع الآخرين الإحسان بمعنى الإتقان المعنى الثاني ولا خاصした المعنى الشرعي الإحسان بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو يدخل تحت المفهوم العام للإحسان الذي هو الإتقان فهو يعني إتقان العبادة على مواصفات وضوابط ستأتي الإشارة إليها الآن فلذلك ينبغي لمن تعرض لتعريف الإحسان بمعنه الشرعي أن يذهل عن تعريف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يذكرنا أيضا بأمور كثيرة ورد تعريفها في القرآن والسنة ونجد كثيرا من أهل العلم ومن طلاب العلم يذهلون عن ذلك والأخذ مثال واحد بعد الإحسان أقول النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الإحسان فلدى أن نتكلف في تعريفه ونبحث عن معاني أخرى إلا أن نزيد في الشرح والمعاني والبسط لمعنى الإحسان نعم أما التعريف الحدي فقد عرفه أنه صلى الله عليه وسلم بهذا التعريف أقول هناك نموذة جيدة للأمور التي يذهل عنها كثير من أهل العلم في تعريفها وهو مثلا تعريف البدعة تجد للبدعة عشرات التعريف لأهل العلم بل ربما مئات وأغلبهم ذهل ذهولا عجيبا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف البدعة وهي كل محدثة في الدين خاصة انتهت ثلاثة كلمات فأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلام كل محدثة في الدين ماذا؟ خلص هذه هي البداية وفعلا هذا تعريف جامع مانع واعد مستوعب, مستوعب لجميع أنواع البداية فلذلك نجد مصطلحات كثيرة فعلا عرفت في الشرع يغفل الناس عن انها انتهى أمرها ومحسوم مفهومها الشرعي أما المفاهيم اللغوية والمصطلحات الناس فهذا أمر آخر قال إذا هنا فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع طبعا يقصد ما سيأتي تفصيله لكن أيضا قبل أن نتجاوز هذا الأمر أحب أن أشير إلى بعض المعاني المستنبطة من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان والتي يجب أن يعني تكون ثمرة ثمرة ينعكس أثرها معاني الإحسان التي نستنبطها من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له هي ثمرة ينبغي أن تنغرس في قلوبنا وأعمالنا فإذا نظرنا إلى تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان نجد أن من معانيه أنه استحضار رقابة الله عز وجل أن يستحضر المسلم رقابة, رقابة ربه وهي على درجته يجتمعان ويفترقان الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه وهذه تدخل فيها الثانية هذه الدرجة للإحسان إذا وجدت في قلب المؤمن من الطبيعي أنه يعلم أن الله يراه فالدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه وهي تدخل فيها الدرجة الثانية فهي استحضار رقابة الرب رب عز وجل على الدرجة أما الدرجة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراه هذه الدرجة والله أعلم أنه لا يلزم من وصل إليها أن يصل إلى الدرجة الأولى بل قد يقف عندها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تكن تراه يعني بمعنى لم تستحضر دائما أنك ترى ربك فالكالم أن نراها عز وجل يراك وهذه مسألة فطرية إدراك والعلم والجزم بأن عند العبد بأن الله يراه هذه فطرية منغرسة في الفطرة أما المعنى الثاني فيحتاج إلى مجاهدة قصد المعنى الأول وهو أن تستحضر أنك ترى ربك فهذا يحتاج إلى مجاهدة إذن الدرجة الثانية من الإحسان لا تلزم منها الأولى أما الدرجة الأولى فتتضمن الثانية أيضا من معاني الاحسان استحضار القرب والمعية ولذلك جاءت الإشارة في كثير من النصوص إلى قرب الرب من عباده ومعية لهم والعكس كذلك إلى قرب العباد من الله خاصة الذين يعبدون الله عز وجل على ما شرأ أنهم فتقربهم العبادة إلى الله وأن الله معهم معية خاصة إذن من معاني الاحسان أو من ثمرات تعريف الاحسان استحضار معنى القرب والمعية ثم يتوج ذلك المراقبة المراقبة مراقبة الله عز وجل وبهذا أي بالإحسان يتم تحقيق الإيمان على الوجه الأكمل تحقيق الإسلام على الوجه الأكمل ثم تحقيق التقوى والعمل الصالح على الوجه الأكمل بمعنى إنه أكثر المسلمين قد يعلم أركان الإيمان ويقر بها يعلم أركان الإسلام ويعمل بها لكنه قد لا يصل إلى درجة الإحسان الإحسان معنا زائد هو التاج التاج الذي يتحلى به المؤمن الذي يتحلى بالتقوى والمراقبة لله عز وجل وهكذا نجد أن الإحسان يعني الخشية من الله يعني محبة الله يعني الرجاء يعني التقوى يعني المراقبة يعني الإنابة لله عز وجل يعني الأعمال القلبية التي تنعكس على العمل على الجوارح بالعمل الصالح وليس مجرد الأداء بل إقامة الدين على وجه الأكمل فعلى هذا هناك كثيرون من المسلمين يؤدون أركان الإيمان ويؤدون أركان الإسلام لكنهم لا يقيمونها بالإحسان فالإحسان ينبعث من القلب ينبعث من قوة المراقبة لله عز وجل ينبعث من التقوى والإنابة إلى الله من صدق التوجه والذي ينتج عنه الخشوع والخشية والورع وسائر الأمور التي تضبط سلوك الإنسان على شرع الله وعلى ما يرضي الله نعم هل ينزل من وجوده نعم نعم الاحسان بمعناه الشرعي لا يمكن يكون إلا ممن استكمل بل أقام ومه فقط أدى فرق بين الأداء الأداء الصوري كل المسلمين يعدون أو أغلب المسلمين يعدون أركان الإيمان والأركان الإسلام أداء الصوري لكن الإحسان لا يكون إلا من من أقام أركان الإيمان وأقام أركان على وجهها الشراء بالجملة ولو لم يكمل الكمال أمر نسبي للعباد قد يوجد تقصير عند العب ويصدق ذلك القول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ما فيما رويها عن رب عز وجل ولا يزال عبدي يتطرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سماه الذي يسمع به وصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها ورجل التي يمشي عليها ولا إن سألني لا أطينه وإلى نعادني لو أعين لنا فجعل الـ الـ الـ الـ الـ يعني الولاية تحصل بالنوافل لكن هل يمكن التقرب بالنوافل ممن لم يؤدي العركان والواجبات ولو فعلى ذلك إنسان لا يؤدي الواجبات ولا ما سميت منه نوافل مشروعة وكذلك الحسن لا يتصور إنسان لا يتصور إنسان لا يتصور درجة الحسن إلا وقد أقام وقد أقام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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا والمقرون بالإسلام كقوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه وكقوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والمقرون بالتقوى كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقد يذكر مفردا كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة نعم هذا لا شك يعني استنباط جيد ويدل على الفقه لأن المسلم حينما المسلم الذي حقق معنى الإسلام والإيمان لما عبد الله عز وجل على معنى الإحسان بمعنى بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم عبد ربه وكأنه يرى ربه أو على الأقل عبد ربه ويستشعر رقابة الله له بمعنى, بمعنى استحضر أن الله يراقبه فلما عبد المسلم هذا, ها المسلم هذا المستوى من العبادة تحققت له الرؤية هو في الدنيا استشعر الرؤية القلبية كأنه يرى ربه بقلبه طبعا لن يراه بعينه فلما أن المسلم وصل عنده اليقين وقوة الإيمان وقوة التوجه لله عز وجل والمراقبة والإنابة إلى الله بحيث يستشعر أن الله يراه بقلبه الله عز وجل أنعم عليه يوم القيامة بأن تحققت له الرؤية بالعلم الباصرة نسأل الله أن يجعلنا ممن يتمتع بهذه الرؤية فهذه يعني مما من الغايات الكبرى للمسلم ولذلك الله عز وجل وصف الرؤية بأنه فوق كل نعيم كما قال عز وجل للذين أحسن الحسن وزيادة وقال سبحانه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون هذه مطلقة نسأل الله فضله لهم ما يشاءون مطلقة ما يشاءون هذه ليس لها قيد ومع ذلك هناك ما هو أعظم منها مما لا يمكن يدور في خلق مسلم لا في الدنيا ولا في الآخرة وهو النعيم والتمتع برؤية الله عز وجل فكانت جزاءاً من الله عز وجل على الإحسان الأول وزيادة فضل من الله وإلا فالمسلم والمؤمن مهما عمل من الأعمال الصالحة لو وفق إنسان طول عمره من يعمل من أعمال الصالح على وعلى أكمل وجه ما كافأ ذلك نعمة واحدة من نعم الله عليه لكن ذلك من فضل الله فالله جزى المؤمن والمسلم الذي راقب الله واستشعر أن قلبه مع ربه الله عز وجل جزاهه بأن يرى ربه ويتمتع بذلك هذه الرؤية نسأل الله أن يمتعنا جميعا بذلك نعم وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا وهو تراكم الغاني على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة ولذلك من يعني من أهم الأمور التي ينبغي المسلم أن يختبر فيها مدى إيمانه هذا الآخر وهو يفتش عن مدى رقابة الله في قلبه عن مدى وجود الرقابة لله في قلبه سواء الدرجة الأولى بأن يستشعر أنه يرى ربه أو الدرجة الثانية بأن يستشعر دائما أن الله يراقبه فهذه هي الاختبار بين الإنسان وبين ربه وعلاقته بربه لأن ذلك هو المقياس الحقيقي في ما يقر في القلب الإيمان مدى وقور القلب في الإيمان مدى أثر القلب في الإيمان وإن كانت الأعمال الظاهرة فعلاً هي محق اختبار لكن مع ذلك قد لا تكون مقياس على الوجه الدائم وإلا فنأتي مثلاً إلى الصلاة من من يعني من أبرز علامات حياة القلب الخشوع في الصلاة لكن هي نتيجة لرقابة الله أصلا إذا وجد الإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن وجدت الثمرات الأخرى والتي أبرزها الخشوع في الصلاة نعم فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخر الحديث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 ثلاثة أمور الأمر الأول أن ذلك يوجب الخشة والخوف والهيب والتعظيم في قلب الأمم لله عز وجل وهذا ينتج عنه بدل النصف في العبادة طبعا بدل النصف في العبادة معناه أن إنسان يبدل جهده في تحقيق العبادة على ما يرضي الله عز وجل وأن يعبد الله بقلب خاشئ خاضع وأن يستشعر لذة العبادة لأن مقياس صحة العبادة هو مدى اللذة فيها. الإنسان إذا استشعر السعادة بالعبادة واللد فيها فهذا دليل على أنه وصل إلى النتيجة التي يرجوها والأمر الثالث بذل الجهد في تحسينها على شروطها ومواصفاتها وتحسيناتها أيضا فإذا وصل إلى هذه الأمور الثلاثة وجد التمر للعبادة في حياته الخاصة وفي علاقته مع الخلق نعم وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية كما روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحواص عن أبي ذر قال أصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أراه فإن لم أكن أراه فإنه يراني وروي عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال عبد الله كأنك تراه خرجه النسائي ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا كن, كأن كن كأنك ترى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك وخرج الطبراني من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزة فقال خل صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك وفي حديث حارثة المشهور وقد روي من وجوه مرسلة وروي مقتصلا والمرسل أصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت مؤمنا حقا قال انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا كأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاوون فيها قال أبصرت فالزم عبد نور الله الإيمان في قلبه ويروى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا فقال له استحي من الله استحياءك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك ويروى من وجه آخر مرسلا ويروى عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال استحي من الله كما تستحي رجلا ذا هيبة من أهلك وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا فقال الله أحق أن يستحيا منه ووصى أبو الدرداء رجلاً فقال له اعبد الله كأنك تراه وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجب ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا أخرجه أبو نعيم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم فإنك فإن لم تكن تراه فإنه يراك قيل إنه تعليل للأول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 وهو أن يعمل العبد على مكتبى مشاهدته لله بقلبه وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان وهذا هو حقيقة مقام الإخسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام ويتفاوت أهل هذا المقام ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر وقد فستر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قول المذكور في قوله عز وجل وله المثل, وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وقد وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله عز وجل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض بهذا المعنى ومثله قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح والمراد مثل نوره في قلب المؤمن كذا قاله أبي بن كعب وغيره من السلف ومثل هذه التفسيرات لا تعني حصر معاني الآية أو معاني المصوص على هذا جرت عادة السلف خاصة في عصر الصحابة والتابعين قبل ان يكثر تشقيق المعلومات تشقيق العلم وتفصيل في الأمور وكلما كانت اللغة العربية تفقه عند عامة الناس كانوا أحيانا يفسرون النص ببعض معنى ولا يعني هذا أن يفسرون معنى الآية أو الحديث على هذا المثل أو على هذا البعض فعندما فسر طائفة من العلماء مثل أعلى بهذا وهو الإحسان فلا يعني ذلك أن المحكوم المثل الأعلى لله عز وجل مخصور على ذلك فلله المثل الأعلى في كل شيء في ذاته وأسماءه وصفاته وفعاله وفي كل كمال كل كمال يرد في أذهان البشر فلله فيه تصوره في أذهان البشر فلله فيه المثل الأعلى والمقام الأعلى الأسماء مطلقاً هذا أمر لما الآخر لعنا نرجع قليلا إلى تفسير بعض العباد لمعاني الإحسان تقسيمه من الإحسان إلى الإخلاص والمشاهدة إلى آخر هذه مصطلحات قد تصح من وجه من حيث المعاني لكن لا نلتزم ألفاظها لأن في الألفاظ أحيانا أو لأن بعضهم قد يدرج في الألفاظ معاني غير مشروعة لا سيما مصطلحات العباد كما قال الشارح هنا قالت بعض العارفات العارف والعارفة كثير ما يقصد بهم أولئك العباد والمساك والزهاد الذين سلكوا مسارك في العبادة قد لا تكون هي الأكمل في منهج المسلم لأن الأكمل في منهج المسلم لـ لـ لـ لـ لإقامة الإسلام هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وما كان منهم من يسلك مسارك أولئك العباد وإن كان أولئك العباد يمدحون على جوانب في عبادتهم وزهدهم ورعهم لكن ليست هذه مسالك الكمال التي ينشدها المسلم مسالك الكمال التي ينشدها المسلم هي في انموذج النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الأول ثم في نماذج الصحابة الأمثل فالأمثل فنجد الخلفاء الأربع والعشر المبشرين بالجنة نجد كبار المهاجرين والأنصار هم الذين فيهم القدوة وليس منهم من سلك مسارك العباد العارفين حسب اصطلاح المتأخرين فإذن نحن قد لا نذم مسارك لا العباد لكن لا نقول إنهم قدوة في كل شيء خاصة في مصطلحاتهم عندهم مصطلحات احيانا تحكي معاني ورثوها عن أمم ليست معاني شرعية صحيحة وتدخل فيها معاني بدعية وغيرها فإذن أقول لو رجعنا إلى تعريف الأحسان لا نحتاج نفصله على هذا النحو من التفصيل والألفاظ التي أوردها وأوردها العبادة وغيرهم ألفاظ محتملة فيها معاني صحيحة الإخلاص معروف معناه لكن أحيانا يدرجون تحت معنى الإخلاص أمور غير مشروعة كذلك في المشاهدة مصطلح جديد ما معنى المشاهدة؟ أي مشاهدة؟ إذا قصد بها معنى الإحسان فيكفينا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه ما في دائما نعبر عنها بالمشاهدة لأن الأفض المحتمل تدخل فيه معاني بدحية هدخلها أولئك المبتدعة الذين زعموا أنهم اقتدوا بالعباد الأوائل وهذا من يعني تلبس الشيطان على أولئك المبتدعة على أي حال أردت بهذا نقول لا نسلم لأولئك العباد تلك المصطلحات من كل وجه بل نأخذ الوجه الصحيح فيها والوجه الذي فيه محظور نحضره نام هم أحيانا نقصدون بالمشاهدة معاني زائدة عن معنى الشرعي تقصدون بالمشاهدة أي, أي بعض العباد المتصوف المتأخرون الذين جاءوا بعد العباد الأوائل في القرن الثالث والثاني جاء الطائفة من الأصوفية تقصد بالمشاهدة دعوة المعاينة الحقيقية إما لله عز وجل أو للرسول صلى الله عليه وسلم وأحياناً يدخلون في المشاهدة معاني بدعية يستغنون بها عن وجوه العبادة الشرعية يعني كان ما بعضهم بل بعضهم وصل الى انه اذا الى دعوه انه اذا بلغ بدرجه المشاهده لا يحتاج الى ان يصلي ولا أن يعمل باعمال الاسلام الظاهره لانه يقول وصلت إلى الحقيقة والشرعه هذه للعوام والعوام عندهم هم الأنبياء واتباع الانبياء فنص صلاحات دخل فيها ابواب يعني نص دخل فيها مفاهيم كانت ذريعة للزنات والقساد الدين ينبغي ألا أن نتحفظ ما نقول نردها لكن أيضا نفصل فيها نقول نقصد بالمشاهدة ما وصبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه فهذا معنى حق لكن لا ينزل نسميه مشاهدة لأن الكلمة ادخل تحتها من المعاني الباطلة ما يجعلها ملبسة وذريعة للفتنة قصد بالمشاهدة المعاني البدعية فالأولى أصلا يعني رفض أو ردها معنا ولفضا نعم قد سبق حديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت وحديث ما تزكية المرء نفسه قال أن يعلم أن الله معه حيث كان نعم نقف عند هذا في عبارة تزكية المرء نفسه بعض الناس قد يفهم من التزكية غير معناها المقصود هنا يعني المقصود بالتزكية هنا الإصلاح يقال زكى المسلم نفسه بمعنى أصلحها لا زكاها بمعنى أثنى عليها ومدحها لا المسلم لا يمغني يمدح نفسه بل يكل أمره إلى الله عز وجل ويرجو من الله القبول لكن ما ينبغي له أن يزكي أعماله إنما المقصود بالتزكية هنا التطهير والإصلاح وهذا مطلب شرعي للمسلمين ولأننا ننتقل إلى الكتاب الآخر نعم إيه لا هو غالبا أن التقوى يعني أمر غير العمل صحيح أن التقوى تكون بالعمل لكن التقوى أصلها في القلب والعمل هو ثمرتها فيضصد المغايرة فيما يبدو لي نحسنت. والآن نستعرض ما عندنا من أسئلة يقول هل أغلب في أعمال المحسن أن تكون قلبية نعم الإحسان منبعه باعه من شأه الإحسان بمعنى الشرعي الإحسان الذي هو المنصوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك ترافة إلا تكن ترافة إنه يراك لا شك أن من باعه من القلب فالأصل فيه ينبعث من, من القلب لكن لا بد أن تكون له ثمرات يعني ما من إحسان على الوجه الشرعي إلا ويكون له ثمرة في العمل لأن الإحسان سيؤدي إلى التقوى والتقوى هي عمل ما أوجب الله واتقاء محارم الله وأن يجعل المسلم بينه وبين ربه بقائه عمل الواجب وترك الممنوع يقول حب ذا لو ضربت من أمثلة الأعمال المحسين بالجوارح أعظم مثال لأعمال محسين ظاهر لنا هو الخشوع وخشية الله وينتج عنها التقوى وينتج عنها الورع وينتج عنها أمور كثيرة تشمل أغلب أعمال المسلم لكن أبرز مثال للإحسان الظاهر هو الخشوع الذي يبدو على جواحر أخي الإنسان خاصة في الصلاة الشروع الخشوع في الصلاة ليس قلبي فقط هو نعم ينبع من القلب لكن لا بد أن يكون أثره على الجواره ولذلك قال أحد الصحابة لما رأى إنسان يتحرك في الصلاة قال له لو خشع قلبه هذا له خشع الجواري هذه قاعدة صحيح والآن كأن... ترى من, من علامات قلة الحسان وقلة الخشور في... في الناس نسأل الله يعفو عننا جميعا إذا صفوا الناس للصلاة طالع. عنه تفرج لك دقيقة ونص دقيقة شوف. كأنهم يعني مأمورين يمارسوا أعمال رياضية مختلفة فهذا أبرز الأمثلة أو من أبرز الأمثلة على الهسان في الجوارح نعم نوافل العبادات هي علامة للهسان لكن لا يلزم أن المحسن يعمل بها كلها بعض الناس وفق مثلا لبعضها ولا يوفق لها كلها ومع ذلك يكون من المحسنين بعض الناس يوفق السلامة للقلب والإحسان للخلق والصدقات وقد لا يكون من أهل القيام قد لا يكون ومع ذلك يكون من المحسنين كالصحابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة فأراد أحد الصحابة أن يعرف لماذا كان من أهل الجنة تعرفون القصة فالصباقه ثلاثة أيام يبيت عنده ليرى ماذا يعمل والمرأة عنده أنه يقوم الليل ولا عنده كبير أعمال ظاه فلما سأله قال ما أجد إلا أن قلبي سليم أو نحو ذلك إني لا أجد في قلبي شيئا على أحد فصار أنا محسني فالإحسان قد يكون في بعض وجوه الخير مع بقاء الإنسان بعيدا عن الكبائر الذنوب بعيدا عن شناع الأعمال مقيمة على الفرائض لكن قد لا يكون عمل بجميع أو أكثر النوافل ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم عد أعمال الخير عند الصحابة ما استكملت الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الا في واحد وهو من هو أبو بكر رضي الله عنه لما قال نبي صلى الله عليه وسلم من فعل البارحة كذا من فعل كذا من فعل كذا من فعل كذا فلم يعني تتوفر الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الإحسان إلا أبو بكر إذن هي أمور مجملة إذا, بدأ إذا, إذا استقر الإحسان في القلب فالناس تختلف مداركهم تختلف قدراتهم تختلف أحوالهم لكن يبقى المحسن لا بد يكون مقيما على الفرائض مبتعدا عن الكبائر هذا هو الضابط العام للإحسان يقول هل يجوز مقولة الإمام لمأمون صلاة مودع ما ينبغي هذا أظنها من البدع سمعتها من بعض الناس صلوا صلاة مودع يعني التزامها دائما ما ينبغي, ما ينبغي. أما أن يقولها أحيانا من باب تحريك القلوب والموعظة فلا حرج صفحة 130 طبع الأخيرة وقفنا إلى عند قوله وخرج الطبران الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى خرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله رجل حيث توجه علم أن الله معه وذكر الحديث في هذا الحديث وفيه ضعف لكن فيها أدلة أخرى وردت فيها ألفاظ الظل أدلة صحيحة مثل حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نسأل الله يجعلنا جميعا منه فهذا الحديث في ذكر الظل من أحاديث الصفات والاخبار عن ما يتعلق بالله عز وجل سواء من باب الأسماء أو من باب الصفات أو من باب الأخبار فهذا الحديث يتضرنا الخبر عن, عن الظل كغير من الاخبار الأخرى وورد لفظ الظل بعبارات يعني مفسرة ومجملة فورد تفسير الظل بأنه ظل العرش في ظل عرشه وورد الظل منسوب إلى الله عز وجل والأمر غيب هل معنى الظل هنا المطلق أو الظل المنسوب إلى الله يفسر بظل العرش أو لا يفسر هذه مسألة خلافية لأنه إذا جاء النص بمثل هذه السياقات يجوز تفسير بعضه وبعضه ويجوز أيضا العكس يجوز أن نقول هذا خبر مستقل وهذا خبر مستقل يجوز أن نقول ظل العرش شيء وظل الله شيء آخر ولا يضر لأن هذا خبر عن أمر غيب لا نعلم كيفية فأوى حقيقة من الحقائق التي غابت عنها فيجوز أن ينسب الظل إلى الله لأن الله نسبه إلى نفسه ويجوز أن ينسب الظل إلى ما نسب إليه مثل العرش في ظل عرشها ولا يلزم أن نحمل ظله على ظل عرشه بالضرورة لأن هذا أمر غيب لكن أيضا من حمله من أهل العلم وتباري من أهل السنة لا يعني نخطئه لأن يبقى هذا من المحتملات وإذا نسبنا الظل إلى الله عز وجل فهو من باب الخبر لا يلزم أن نتحكم فيه بمعنى ولا كيفية بمعنى يعني نحدده ولا كيفية لكن نؤمن أنه خبر صادق جاء عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمر كما جاء فهذا من النصوص التي تمر كما جاءت من فسرها بأن صفة فله ذلك من قال أنها ليست صفة إنما هي خبر وهو لا ينفي الصفات ولا يؤول فله ذلك مثل الهاروان التي ستأتي نعم صحيح أن الخبر ليس بصفة الظاهر أنه خبر هذا والأرجح فيما يبدو لي أنه خبر ليس بصفة نعم وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة في تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقوله تعالى وهو معكم أينما وقول وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وقوله وما تكون في شأن وما تتنو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله ولا يستخفون من الله وهو معهم وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات فقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة وقوله إن الله قبل وجهه إذا صلى وقوله إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يرتفت وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وفي رواية وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وفي رواية هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد وقوله يقول الله عز وجل أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي في هذه النصوص وردت معاني المعية بألفاظ متعددة القرب والمعية وكذلك العلم العبرات المرادفة العلم والإحاطة ونحو ذلك هذه كلها معاني تدور على معنى القرب قرب الله عز وجل من عباده فأولا يجب أن نفهم أنه إذا ورد لفظ أن الله قريب وأن الله معكم وأنه معنا وأن الله عز وجل اتجاه أحدكم إذا صلى إلى القبلة أو أن ربه وبينه وبين القبلة أو نحو ذلك كل هذه المعاني تدور على أن الله عز وجل مع عباده معية عامة ومعية خاصة أما المعية العامة فهي معية ربوبية مع الخلق كله فهو عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات الأرض وهو الذي بيده تصريف الأمور أما المعية الخاصة فهي معيته لعباده الصالح وهذه المعية يجتمع فيها المعنى الأول وهو القرب والإحاطة ويجتمع فيها المعنى الثاني وهو معية الحفظ والتأييد وهذه لا تكون إلا للمؤمنين القرب والمعية تشمل جميع معاني القرب والمعية المعنوية والحسين فهو قريب عز وجل من عباده حسا بمعنى أنه فسر ذلك وأنه أقرب منه إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حبل الوريد هو, هو العرق الأساسي في جسم الإنسان يمتد من القلب إلى الراس قالوا حبل الوريد قالوا هو شريان الأساسي شريان في جسم من جسم الإنسان لكن هل لا يعني ذلك أن الله عز وجل حل في لا لماذا؟ لأننا لابدنا نفسر المعين بنصوص أخرى وهذا مما تميز به منهج أهل الحق منهج النبيين والمرسلين والصحاب والتابعين وسلف الأمة أنهم يجمعون بين بينما دلالت النصوص فمعية لابد أن نفسرها بمعنى آخر أو نردها إلى معنى آخر وهو العلو فالله عز وجل هو العلي وهو فوق سماواته وفوق عرشه إذن المعية ليست مخالطة هنا إن معية علم معية حاطة معية تدبير معية ربوبية ثم بالنسبة لعباد الله الصالفين لعباد الله المؤمن معية حفظ معية رعاية وتأييد ومع ذلك هناك معنى بد من استشعاره وان كان صعب لكن بد من الإشارة إليه دفعا للإشكال وهو أنه كيف يقال أن الله فوق سمواته بذاته علي على عرشه ليس مخالط لمخلوقاته ثم يقال أنه معنا وما يكون من نجوة إلا وهو معهم على أي حال كانوا بأي عدد كانوا وما يكون وأنه أقرب إلينا من حبل الوريد كيف نجمع بين هذه المعاني؟ نجمع بينها على اعتبار أن نسبة القرب والبعد بالنسبة لله عز وجل تختلف عن نسبة القرب والبعد ما بين المخلوقات نحن نقول ما بين السماء والأرض بعيد أليس كذلك؟ لكن وأجمل لأن التفصيل لا يجوز في الأمر الغيبية لكن اجمل بدلالات النصوص على ما نقول شيء ما ورد في النصوص أليس الله عز وجل ذكر لنا أنه الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ما معنى هذا ولله المثل الأعلى هذا يعني أنه ليس عليه بعيد فهو قريب من جميع خلقه لكن بمقاييس غير مقاييسنا نحن لأن الله عز وجل له المكان الأعلى ولا يشبه خلقه ولا تحكمه مقيس الزمان والمكان إذن فالقرب حقيقي قرب الله عز وجل من خلقه حقيقي لكنه ليس كما نفهمه بمفاهيم من القاصرة أنه قرب حلول أو قرب ماسة لأنه عز وجل مستوى على عرشه وهو فوق سماواته ومع ذلك الخلق كله تحت بقبضته فليس عنه بعيد ليس عنه شيء من خلقه بعيد والله أعظم وأجل من أن نحكم في تصورنا له بالمقاييس المادية والزمانية ومكانية لكننا نفسر على أهل النصوص حقائق هذه النصوص حقائق على يمنيكم جلال الله ولو أخذناها بالمقاييس المادية لصارت معضلة لا يمكن أن تفهم لكن ما نأخذها بالمقاييس المادية وكذا بقيث الغيب لأن الإشكال في مسألة المعينة والقرب والعلو والفوقية يرد عند كثير من الناس حتى عند كثير من أهل السنة لأنه يقول لا استطيع أن أجمع نعم نمؤمن ومسلم لكن استطيع أن أجمع نقول تستطيع أن تجمع لو أنك أخذت بالأمر على أساس أن هذا لا يخضع للقياس المادي لا يخضع للـ للـ للـ للـ للأحكام التي عليها البشر وتعارف عليه. والله عز وجل قريب من خلقه لأن الخلق لا يساوي شيئا ما معظمة الله سبحانه فهو قرب يجمل جميع معاني القرب ما مع عدا الحلول والمماسة وكذلك العلو أيضا لا يعني البعد في حق الله سبحانه البعد فيما بين المخلوقات أما كونه علي على عرش سبحانه مستوى العرش فوق السماوات فلا يعني عذلك أنه بعيد نعم حمل المعيّة على المعيّة بالعلم لا هذا تأويل في بعض النصوص قد تحمل على العلم بعض النصوص لكن مجموع نصوص المعيّة لا يجوز أن تحمل على العلم فقط بل, هو بل هي معيّة تشمل جميع معاني المعيّة على ما وجلال الله عز وجل فهو معنى بذاته وهو معنى بعلمه وهو معنى بربوبيّته وتدبيره وهو مع المؤمنين بحفظه ورعايته وتأييده نعم وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا ومن فهم مني نعم إن... هذا الحديث أيضا يدور حوله كلام كثير عند أهل البدع والأهواء والتأويل بعضهم يرده وبعضهم يؤوله مع أنه من ضمن الأخبار عن الله عز وجل فهو خبر صح في الأحاديث الصحيحة ولا مجال لرد سنده ولا مجال أيضا للطعن في متنه لأنه كسائر أخبار عن الله سبحانه ورد في القرآن مثله ما يشبهه من حيث وجه الخضر فعلى هذا نستطيع في وقفتنا مع هذا الحديث أن نثبت أمور أولى نثبت النفس حق الله عز وجل على ملك الله فالنفس لا تعني النفس المعهودة عند المخلوقات كما يزعمها في الكلام فينفون عن الله النفس ويقول ليس المقصود بها النفس بذاتها إلى آخرها النفس يعني كسائر الصفات كسائر الصفات الذاتية والفعلية وغيرها فتثبت على ما يلك بجلال الله عز ذكرته في نفسي وكذلك الملائى المقصود بهم بالملائكة الذين وغيرها ربما كأنه يخلق الله عز وجل ما, ما يشاء من خلقي لكنه ورد وصف الملع الأعلى لأن منهم والملائكة قال ذكرته في ملعي خير منه وإن تقرب مني شب شبرا تقربت منه ذراعا إلى آخر الحديث إلى أن قال أتيته وإن الثاني يمشي أتيته هارولا هذا الحديث خبر عن الله لكنه يختلف عن كثير من الاخبار الغيبية البحتة هذا فيه جانب متعلق بعالم الشهادة وهو أن الله عز وجل سمى العبادة له سمى يعني نوع العبادة له وأصناف العبادة له وصفها بأوصفه فيعني في العبادة القليلة سماها شبر وصفها بشبر والأكثر سماها ذراع والأكثر سماها باع فالشبر المعروف والذراع كبر منه والباع كبر منه هذا وصف لأعمال العباد في عبد عبادتهم لله عز وجل ونعلم أن هذا الوصف ليس المقصود به مجرد المشي مقصود به عبادة الله على ما ما في أحد يقول والله أنا وسيلتي إلى رضى الله عز وجل وإلى الوصول إلى ما يرضى الله وإلى الجنة أن أمشي شبر أو أمشي ذراع أو أمشي باع إن المقصود به تعبيرا عن عبادة الله على ما شرى فمن اقتصد في العبادة كأنه مشى شبرا ومن زاد مشى ذراعا ومن زاد مشى باعا إذن يقابله جزاء الله للعبد هذا من لازم فهم الحديث لكن هل يعني هذا؟ أن نفسر الحديث كله بهذا التفسير بحيث نقول, نقول حديث له جانبا جانب المعنى الذي ندركه وهو تفسير عبادة الناس لله عز وجل بالمسافات ونعلم أن المقصود في هذا نوع العبادة قوية ضعيفة أو أقوى إلى آخرة وجانب آخر وهو ما يتعلق بالله عز وجل حيث يعني وصف نفسه بأنه تقرب شبرا وتقرب ذراعا إلى عبده وتقرب باعا وأنه أتاه هرولة فهل يعني هذا أننا نصف الله بالمشي والهرولة طبعا هذا كان سائر أخبار الغيب إذا فهم أحد من العلماء أنه يفهم الصفة فيكون ذلك كذلك ويكون بما يليق بالله عز وجل من غير تشبيه كما أثبتنا لله عز وجل النزول والاستواء ونحو ذلك من الأفعال فلا مانع أن أحد يفهم من هذا الحديث صفة المشي والهرولة لكن ليست كمشي المخلوق ولا هرولة المخلوق على ملك جلال الله لكن الراجح أنه من باب الخبر ليس من باب الصفة هذا هو الراجح الراجح أنه لا, لا, لا يعني يلزم أن نصف الله عز وجل بصفة الهرولة لأنه لأنها قوبلت بعمل البشر وما, دو دامت, وما دامت قوبلت في الحديث نفسه بعمل البشر فإنها مثل على جزاء الله لعده وليس من باب التأويل من باب تفسير النص الواضح ليس تأويلا لأن هذا سياق الحديث ومع ذلك أن يفهم منه أحد أن أن أن أن أنه يفهم الصفة فهذا ماشي على قاعدة السلم لا حرج فيه فلا ينظر لأحد ممن فسر الحديث بهذا التفسير أن يضغي على الآخر والعكس فمن قال هذا من الحاديث التي تفسى بالمجازات والجزاء والمشاكلة على العمل فله ذلك مثل الذين قالوا ما نفرد صفة الاستهزاء لله عز وجل إنما لابد أن نذكرها مركبة الاستهزاء بالمستهزئين الاستهزاء بالمنافقين ولا نفرد لله صفة المكر إنما نقول يمكر بالماكرين ويمكر بالكافرين له ذلك لأنه ما نفى الصفة إنما قيدها بمعناها وهكذا هنا من قصد بالهرولة المجازات فالدليل يدل على ذلك لكن لا يجوز له أن يردنا في الصفة لأنه قد تفهم إثبات الصفة على الملك بدلال الله وليس في إثبات الصفة من هذا الخبر حرج لكن الراجح من سياق الحديث أنه يفهم أن هذا خبر عن فعل الله عز وجل في جزاء عباده بدلالة القرينة القرينة موجودة ما نحسي أن نتكلفها من الخارج مثل ما يفعل المؤولة بتأولي الوجه والوجه إلى غير ولا غير, ولا غير ذلك فهؤلاء ما عندهم قرائم لأنه أمر غيب البحث لكن هنا هذا يتعلق بموجزات العباد على أعمالهم ووسط عملا لا يعملونه لكن ضربه مثلا وهو المشي والهرولة وهم لا يعبدون الله مشيا وهرولة إنما يعبدون الله على ما شرعه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم كذلك السكوث كذلك يعني من الأمور التي هي خضار يجوز أن نثبت منها الصفة ويجوز أن نقول هي خبر يثبت الله عز وجل على ما يرقب جلاله ويمر كما جاء نفهم منه أنه حقيقة لكن لا يلزم أن نثبت منه الصفة ونحن نفهم معناه على ما يرقب جلال الله سبحانه نعم ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله بريئان من ذلك كله فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السمع البصير قال بكر المزني من مثلك يا ابن آدم من مثلك من مثلك يا ابن آدم تظهرنا أن دخلنا في آثار السلف في هذا الموضوع وهي طويلة فنتركها للدرس القادم إن شاء الله في الجامع سيتحدث الشيخ الآن أو سينقل لنا صورا من أعمال العباد وآثارا لهم فيما يتعلق بتحقيق معنى الإيمان والإحسان والعبادة لله عز وجل هذه الصور تحتاج إلى أن نقعد لها تقعيد على نهج السلف لكن نترك التطعيد إلى آخر سياق هذه الأثار إنما قبل أن نبدأ لا بد نشير إلى أن هذه الأثار اجتهادات شخصية بعضها يستقيم على منهج السلف وبعضها لا يستقيم. بعضها لا يستقيم والذي لا يستقيم منها فحواه نوافق عليه ما قالوا وما فعلوا أولئك العباد لكنه على الباب والمصطلحات التي وردت فيه نظر على نحو ما سيذكره إن شاء الله نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى قال بكر المزني من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب والماء كلما شئت خلي بينك وبين المحراب والماء كلما شئ دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره لله وعبادته استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة قال تور بن يزيد قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال يا معشر الحواريين كلم الله كثيرا وكلم الناس قليلا قالوا كيف نكلم الله كثيرا قال اخلوا بمناجاته اخلوا بدعائه خرجه أبو نعيم وخرج أيضا بإسناده عن رياح قال كنا عن قال كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة حتى أقعد من رجلي فكان يصلي جالسا ألف ركعة فإذا صلى العصر احتبى فاستقبل القبلة ويقول عجبت للخليقة كيف أنست بسواك بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك وقال أبو أسامة دخلت على محمد بن النظر الحارثي فرأيته كأنه منقبض فقلت كأنك تكره أن تؤثى قال أجل فقلت أو ما تستوحش فقال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني وقيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده ألا تستوحش فقال ويستوحش مع الله أحد وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه ومن لم يأنس بك فلا أنس وقال غزوان إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي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 ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ وألذ في قلوبهم من النظر إليه ثم غشي عليه وعن إبراهيم بن أدهم قال أعلى الدرجات أن تنقضع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا فإذا كنت كذلك لم تبالي في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الضمآن إلى الماء البارد وشوق الجائع إلى الطعام الطيب ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف وقال الفضيل طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه وقال أبو سليمان لا آنخني الله إلا به أبدا وقال معروف لرجل توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك وقال ذنون من علامات المحبين لله ألا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه ثم قال إذا سكن القلب حب الله تعالى أنس بالله لأن الله تعالى أجل في صدور العارفين أن يحبوا سواه وكلام القوم في هذا الباب يطول ذكره جدا وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى فمن تأمل ما أشرناه لا لا أحد أبو أمر طبعا هذا المقطع عشان نقف على موضوع أشراط الساعة لكن مناسبة سياق هذه الأثار والأوصاف عن بعض السلف وبعض العباد حب نشير إلى مقارنة هذه الأمور بمنهج المنهج العام الذي عليه سلف الأمة لا شك أن من هؤلاء العباد ومن يعني من وافقهم منهم على طريق الاستقامة في الأصل لكن لا يعني ذلك أنه نأخذ كل ونسلم بكل ما قالوه أفعلوه دون أن نعرضه على المنهج منهج الكتاب والسنة لعزليه سلف الأمة ولذلك مثل هذه الأثار وردت فيها معاني ليست على المنهج إن بغن نتنبه لها مثل الذي يصلي في كل يوم وليلة الفركاء هذا أظنه تجاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة العباد من الصحابة الذين رضي النبي صلى الله عليه وسلم أعمالهم هذا أمر لا ينبغي أن تطلع إليه المسلم بل يقتصد يعني يصلي لا مانع يصلي لو صلى أكثر الليل ما دام يما يجد في نفسه إخلال بعمله ولا مشقة فله ذلك لكن أن يعد الفركعة هذا ليس على النهج الأسلم وما أحدث له بعد ذلك حتى أكعد من رجله إلى آخره هذا كله تجاوز المشروع ولا يخلو أن يكون فيه شيء من المبالغة أو حكي, حكي بمبالغة ربما لم يكن هذا هو الواقع الله أعلم وإن كان هذا هو الواقع فقد خرج عن أصل السنة وعن السمت وغير ذلك أيضا من المعاني التي وردت مثل تعبيرات عن بعض المعاني التي وردت عن بني إسرائيل ومثل التركيز على نوع معين من العبادة دون الإشارة إلى المعاني الأخرى ومثل حصر لذة العبادة والسعادة والأنس بنوع معين دون الطاعات والعمال الصالحة الأخرى كل هذا على خلاف النهج ولذا أحب أن أنبه إلى أصول معتبرة عند السلف نزم بها مثل هذه الأمور أول ذلك أن بعض مورد لسى عليه دليل من السنة وما لسى عليه دليل لا ينبغي أن يجعل أنموذج وقدوة للناس مثل الفاكعة أو العزلة العزلة يستوحش من الناس قد يكون هذا لفرد نعم الله عز وجل عطاه من, يعني من الأمور ما يجعله لا يستطيع أن يعاشر الناس أو لا يعبد الله حتى ينبع يبتع للناس لكن ليس هذا منهج هذه حالة فرضية كما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بأن يعتزل أمور كثيرة وأنه يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده هذا ليس نهج عليه عموم الصحابة انفرد به رجل له خصائصه ونزعاته ويعني أحواله التي تخصه ومن كان مثله لكن ليس هذا هو النهج العام إذن هذا لم يرد في السنة هذه الأحوال لم ترد في بعضها لم يرد في السنة فلا تكون نهج ولا ينبغي أن يكون أصحابها قدوة من كل وجه قدوة من بعض الوجوه يكونهم أحب الخير يعني تعلقوا بالله عز وجل تعلقت بقلوبهم بعبادة الله هذا أمر مطلوب لكن نوع العمل لها ليس هذا من السنة أو بعضها الثاني وهو المهم بعد 먼저 هو أن هذا النهج ليس هو منهج القدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو من السنة يعني لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأن صلى الله عليه وسلم هو القدو لكن أيضا حتى الصحابة لم يفعلوه في مافعات الخلفاء الراشدين الذين ربما تكون أفعالهم فيه من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة يسنة الخلفاء الراشدين فلو انظرنا إلى الكمة من الصحابة ومن التابعين وتابعيهم نجدهم ليسوا بهذه المثالة فهم جمعوا بين الفضائل لم يفرقوا بين فضيلة وفضيلة وإن كان بعضهم قد يكون أقوى على بعض الفضائل من الفضائل الأخرى لكنه لا يحصر الناس عليها كما يفعل العباد العباد مشكلتهم كل واحد تذوق نوع من العبادة يريد أن يحصر الناس بها. فصاحب الصيام يعني كأنه يشعر الناس أن هذا هو الطريق الوحيد وصاحب القيام كأنه يريد أن يشعر الناس أن هذا هو الطريق الوحيد صاحب العزلة يعلل للناس أن هذا هو الطريق الوحيد إلى الله عز وجل هذا كلها خطأ الطرق إلى الله بالعمال الصالحة عموما إذن منهج صحاب الكمال تداء من نبي صلى الله عليه وسلم ثم بعده أكامل الصحابة وكامل التابعين وأسأل في الأمة التوازن في الأمور يعطونك كل شيء حقا وإذا عمل عملا لم يحقروا العمل الآخر إذا عمل عملا من أعمال الصالحة لم يقصروا الناس عليه ولم يدعو له دون غيره ولذلك نجد العشر البشرين بالجنة كأنموذج غالبهم ممن يمارس الحياة كما يمارسها الناس وفي العبادة من أقوى الناس عبادة أبو بكر الصديد عابدا وكان يأخذ حظه من النوافل كان مشهورا بأسفل الدخول في اكبر أكثر أعمال الخير وأبواب الخير وكان يتاجر وكان خليفة وكان يجاهد وكذلك بقية الأربعة وأكثر العشر والمشهرين قد يكون من العشر منه مغمور في أمور لكنه أيضا لم يعرف أنه صاحب منهج جزئي ليس صاحب منهج جزئي في العبادة والدين أيضا هذه الأمور التي أشار إليها أو نقلها. لا تخلو من التأثر باتباع سنة للأمم الأخرى تجد استمداد من بني إسرائيل استمداد من أهل كتاب استمداد من عباد الهنود استمداد من عباد الديانات الأخرى الذين يعشقون أشياء ليست من الشرع العزلة ترك الجماعة أو التمني ترك الجماعة كما يفعل بعض العباد يعني هذا واحد منهم ولا آخرون ما ساقل لهم الشيخ لأنه يمكن ما يرى أن أعملهم مشروع هناك آخرون اعتزل الجماعة بل اعتزل الأمة حتى صرح أحدهم أن مصاحبة الكلاب خير من مصاحبة الناس وهو بين المسلمين بين المسلمين يعيش بل سوى اتسال في هذه النزعة نزعة العزلة ليست يعني من الإسلام في شيء إلا إذا كان شخص له ظروفه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى على بعض الصحابة بأن يعتزلوا في بعض الأوضاع والفتن لكن ليس هذا منهج هذا يخص ناس سألوا عن أشياء إذا وقعت إذا صار كذا, كذا ف يعني من باب الاحتياط أمروا بأن يفعلوا يعتزل لكن ليس هذا هو الأمر على العموم فالأمر القاعدة العامة من المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على ذاهم واليد العليا خير من السفدة والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير ولا شكاً اعتزال يؤدي للضعف ويؤدي إلى الهوان ويؤدي إلى ترك الواجبات ويؤدي إلى ترك الجماعة وخذلان الجماعة إلى آخرة إذن هذه الوسالك لا تخلو من تأثر بمسالك عباد الأمم الأخرى ولذلك لما يعني تعمق أصحابها فيها في القرن الثاني للهشهجر والقرن الثالث نشأت عنها البدع وهذا سأذكره في آخر فقرة الأمر الرابع أن في الحقيقة لو نتأمل حتى أقوال العباد أو الصالحين الذين تعلقوا ببعض الأمان نجد أن كل إنسان يمدح عمله ويرى أنه الطريق الله. إذن أعمال الشرع تتكافأ وفي كل منها خير ولذلك نقول لهؤلاء العباد الذين عشقوا العزلة وقالوا أننا سوحش من الخلق ونستأنس بالله عز وجل نقول نعم تذوقتم هذا لكن لو ذقتم طعم الجهاد لحقرتم اعتزالكم للعبادة أخي المستمع الكريم تابع ما تفقى من مادتي هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي لتسجيلات الراية الإسلامية الرياضي هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله